قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر اولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة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 الله أنزل من السماء ماء فَسَلَكَهُ ينابيع فسلكه ينابيع في الأرض، ثم يخرج به زرعا, ثم يخرج به زرعا مختلفا يخرج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 قاسيه قلوبهم من ذكر الله فويل للقاسيه قلوبهم من ذكر الله انائك في ضلال مبين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 ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذيع وجل لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء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 اني عامل فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم انا انزلنا عليك الكتاب للناس بالحق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 نفتدو به من سوء إلا عذاب يوم القيامة وبداه لهم من الله ما لم يكونوا يحسبون وبداه لهم من الله ما لم يكونوا يحسبون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 اتقول ان تقول لنفسي يا حسره على ما فرضت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين او تقول لو أن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 وترى الملائكة حافين من حول العرش من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد. لله رب العالمين قدمت لكم هذه الماده من موقع روائع التلاوات